انتم دلوقتي بتسمعو على موقعنا ماما لها كان محسوبك بالعيال قل لي عمي وقل لي أخال بما ساقف عصبا لا لا أحالي انت انت تشابشي شويه انا مش شايفك عينيا. يا ابو انت ياو امجد الشوكر شايفك متزاول وبتتعب نفسك وتحاول ده انت عايز مليون مئه علشان توصل لفوق هنسر نجاحي عالي يا علي وحب الناس سلاحي على كل ما برفع ربي جناحي ومسيطر عليا زو لاطري عدي قدام الكل هدي مش شايف حد قدي هكترن حد How many competitors? They challenge مش سامح defeat me. ده اللي انا بحكي فيه تتحدوا مين ده انتوا جنبي مش They لسه me. يا مبتدئين الفرق كبير don't know. Not sure. انتوا يا not sure. I'm not sure. The journey is not finished. Where are they going? Where لا قوي أولاد الجهلة أشكالكم مش مستهلة يضرب في يوم علينا من غير شي تيمة مش هعملو كؤيمة شوفو غيرها عشان قديمة أنا لا عارف اللي فيها بابا المجال محسوبك جد العيال قولي عمي وقولي يا خال بمزاجك غازبة عمناك ممنوعاش بال تيجي تسوق في الاستهبال الموضوع محتاج سندال اسم الظهرك لربنا انا قلتها لا انا غير اللي خيالا مش انا ولك اللي في بالك ما علشان ما فيش لا عليا يمكن تتشافشي ويا انا مش شايفك عيني يا ابن انت ما تشغلنيش عايز تصيد كنكش وما ترجعش تعيط البس بدة انت تتخير علشان تعرف Tamaak, واقف على la انا I'm not hiding, مش on the sugar. Mushad siddir, I'm on the kicker. Not hiding, nothing to hide. On the media, on the track, I come to the street, I لا اخواتك قاتلة بتخلصها بمكالمة فقد انا والشق ومحده صدنا بيفتح بقه ده اللي بيفتح بقه نضقه وقت بني لعالي تسحبوا اسلحه وده وتركبه اتنحه تستقبله ضربات مبرحه هنخرمكو باواني يزعل فرطلو هاي تحكيكم دوناتلو والله لو من منحله ما تعرضاش يا حلتها اتنين اخوات على مبداه وعلى سبب لو من حق ما بيبات افضل بنجيبه في ساعتها شوكولاته اموره والباقي جنبك يغرو روح قلبي في لحظه دايماً دايما خاطف الانظار كل طول قلبه بسمي في سر واقول ما شاء الله خمسه عليكي من عين اسماله اصل الحساد كثار من حبي فيكي يا حبيبتي بخاف عليكي من عين الناس مدريكي مضطره غصب عني قلبي يشوفك في سواهني بيحسدك معلش يا قلب ابوك مش ذنب يا حته مني حصريه على موقع مارجنات دوت كوم